عَوَ اللَّهِنَ الشَّيْطَ الْغَدِيمُ بسم الله الرحمن الرحيم والمباقيات صالحات خير عند ربك وَيَوْمَ <تصفيق> يوم وعرضوا على ربك صفل لقد جئتمونا كما خلقنا قد قدت طول ما كان هو او بن هذا الكتاب فتاوى الوجر بما فينا مما في يقولون يا اي ما ويقولون يا كِتَابًا فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ وَمَنْ أَرَادَ فِيهِ شَهِدَ عَلَيْهِ كلها <تصفيق> حالة <تصفيق> <تصفيق> <خير> <خير> <تصفيق> سا جدو ویدو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ لفتت <تصفيق> تخير ما أشهدتهم خلق السماء ويوم يقول ينادو وَرَأَيْنَ يُنْزِلُونَ مِنَّا On ne crois fois Well, Amen. is just ओ नन ओ a <laughs> لا يُؤْخَرُ الْأُمُّ بِمَا كَسَبُوا دَارَ جَنَّاتٍ وَمُلْكًا ذٰلِكَ لَهُمْ مَوْعِدٌ لِلَّذِينَ يظْلِمُونَ Whatcraz do